إِنَّا نُزِلْنَا إِلَيْكَ الرحيم بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظهرك لك ذكرك فإن مع العسر إن مع العسر فإذا فَأَرْسَلْنَا لَكَ